أنا رجل، ما يؤمن برج الدلو لكني أؤمن باحتقاري للبنات التافهات اللي اسمع أنا رجل، أنا رجل، ما يؤمن برج الدلو لكني أؤمن باحتقاري للبنات السادجات اللي من العفة خلوا الناعمات، الكاسيات العاريات شعر حلو، جسم حلو، وجه حلو لكن وين الباقيات الصالحات؟ معقدة لأنها ما تغازل، معقدة لأنها ما تغازل، ولأنها تؤمن بجدول عوازل ولأنها تخاف ربي وهلها، ولأن ما هي سهم طالع ونازل، إنسانة وتحس أنها شيء غالي وعنها القناعة مستحيل التنازل، إنسانة وتحس أنها شيء غالي وعنها القناعة مستحيل التنازل. تنأى بسمها عن كلام الشماميت وعن الملاحق والقصص والمهازل يحبني للي مثلها وللي تقدر تغازل بس تراه تغازل